إذا قيل لك كم أركان الإيمان ستة أركان والذليل حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقتل خيده وشطه قال صدق وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة فإذا قيل لك ما تعريف الإحسان بين العبد وربه هو أن الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث عمر بن الخطاب في مسلم فإذا قيل لك ما حكم سب الله وسب رسوله وسب دينه أو لاستهداء بذلك هذا كفر أكبر من دعمته خرج من ملة الإسلام فتليل قول الله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستاتعون لا تعتبروا قد كفدتم بعد إيمانكم فإذا قيل لك ما جزاء المؤمنين وما جزاء الكافرين يوم القيامة يزاء المؤمنين الجنة في أعلى عليين والدليل قول الله إذا علم إما الذين آمنوا وعلموا جذابهم من دربين جنات عبدين فيجي من تحتي الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لبن خشي ربه فيزاو القافرين النار في أسفل شافرين واتلين القول الله تعالى والذين كذروا له النار ذا ذلك نسي كل قص وتليل ان الجنه فيها على العليين قول الله تعالى ولقد راوه في جنه النخراء عيدت رجل ما ده ايها جنه الماوى وتليل ان النار فيها للسابلي حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل تكتبوا كتاب أردي في السجين في الأرض السفلاء يخرجوا أحمد في المسند وهو حديث ولا نشأز بالجنة يا بالنار إلا لمن شئت له الدليل في قول الله تعالى ولا دقف ما ليس لكبيع